السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يطلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أيها الأفاضل للعلم النافع والعمل الصالح وصلنا إلى الحديث الواحد وستين بعد المائتين قال الإيمان النووي رحمه الله عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شاباً ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات فقال أفلا كنتم آذنتموني به قال فكأنهم صغروا أمرها أو فقال دلوني على قبره فذلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوئة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم متفق عليه قال قوله تقموا هو بفتح التاء وضم القاف أي تكنس والقمامة الكناسة وأذنتموني بمد همزة أي, أي أعلمتموني هذا الحديث ذكره الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب العظيم ألوه باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين ففيه منزلة الضعفاء عند النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بهم أحياء وأمواتا فيه منزلة الضعفاء عند النبي عليه الصلاة والسلام واهتمامه به محيان وأمواتا فسأل عن هذه الفقيرة أو هذا في حياتها لما فقدها وذهب بنفسه وصل على قبرها بعد أن صلى الناس عليها إظهارا لمكانتها قال عياذ رحمه الله في الإكمال وفي حديث السوداء هذا ما كان عليه عليه السلام من تفقد أحوال ضعفاء المسلمين ما كان عليه عليه السلام من تفقد أحوال ضعفاء المسلمين وما جُبل عليه من التواضع والرأفة والرحمة بأمته وقال القرطبي في المفهم وسؤاله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسكينة يدل على كمال تفضله وحسن تعهده وكرم أخلاقه وتواضعه ورأفته وتنبيه أن لا يحتقر مسلم ولا يصغر أمره وتنبيه يعني اهتمام النبي بهذا الضعيف تنبيه على أن لا يحتقر مسلم ولا يصغر أمره فالمؤمن والمسلم المنزل الحقيقية ما كانت عند الله فلا ينبغي لأحد أن يحتقر أحدا بحاله من دنيا قد يكون هذا أسبق عند الله عز وجل ممن هو أعلى منه في الدنيا وقال النووي رحمه الله وفيه بيانه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والرفق بأمته وتفقد أحوالهم والقيام بحقوقهم والاهتمام بمصالحهم في آخرتهم ودنياه قال أن امرأة سوداء أو شابا هنا قال ابن حجر الشك فيه عن ثابت لأنه رواه عنه جماعة هكذا أو من أبي رافع قال وسيأتي من وجه آخر أي عند البخاري من وجه آخر عن حماد بهذا الإسناد قال وَلَا أُرَاهُ إِلَّا أُرَاهُ إِلَّا أُرَاهُ إِلَّا أَمْرَأَهُ قال ورواه ابن خزيمة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فقال امرأة سوداء ولم يشك يعني عند ابن خزيمة ليس فيه الشك من طريق آخر قال ورواه البيهاقي بإسناد حسن من حديث ابن بريدة عن أبي قال فسماها أم محجن يعني أنها امرأة فالراجح أن الذي كان يقوم المسجد امرأة وليس رجلا قال كانت تقم المسجد فالسره النووي رحمه الله أي تكنسه والقمامة الكنسه والمقمه المكنسه ما بيسميها الناس الان ويقال ايضا المخمه قال في تاج العروس والمخمه بالكسر المكنسه والخمامة بالضم مثل القمامة وأيضا ما يخم من تراب فهي مقمة ومخمة كانت تقوم المسجد فيه مشروعية كنس المسجد والتطوع لذلك فيه مشروعية كنس المسجد والتطوع لذلك. قال ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها. هذا فيه تفقد النبي عليه الصلاة والسلام للضعفاء من أصحابه. واهتمامه بهم. وهو إمام الأمة عليه الصلاة والسلام. فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني، قال نوي رحمه الله أي أعلنتموني أي أعلمتموني، وفيه دلالة لاستحباب الإعلام بالميت، وفيه دلالة لاستحباب الإعلام بالميت، فنشر الخبر بأن فلان مات لأجل الصلاة عليه وحضور جنازته أمر ليس فيه محظور إنما المحظور ما هو النعي وإن يقوم القائم يقول واجب له وكذا وكذا أما الإعلام ليس فيه شيء قال فكأنهم صغروا أمرها وعند البخاري فحقروا شأنه. وعند ابن خزيمة قالوا مات من الليل فكرهنا أن نوقذك. إن لم يكن صاحب منزله عند الصحابة. وأشفقوا على النبي عليه الصلاة والسلام بأن يوقضوه من نومه. وهذا فيه جواز الدفن ليلاً، فيه جواز الدفن ليلاً، أما حديث النهي عن ذلك فهو محمول على أنه إذا كان سبباً لعدم إتقان الكفر والدفن، أما إذا كان يتقن فقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبك، فقال دلوني على قبره فذلوا فصلى عليها قال الناوي رحمه الله فيه دليل لمذهب الشافعي وموافقيه في الصلاة على القبور وقد بوب عليه البخاري بقوله باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن قال ابن حجر هذا من المسائل المختلف فيها قال ابن المنذر قال بمشروعيته الجمهور ومنعه النقعي ومالك وأبو حنيفة وعنه إن دفن قبل أن يصلى عليه شوريعاء والا فلا يعني هذه المساله الصلاه على القبر ما حكمها ها صلع. صلع. على القبر على القبر ذهبت بعيدا فيها خلاف بين العلماء الجمهور على ان الصلاه على القبر جائزه وذهب ابو حنيفه ومالك والنخع إلى أن الصلاة ممنوعة إلا في حالة واحدة. ما هي ها؟ إذا دفن قبل أن يصلى عليه فإن صلوا عليه قبل الدفن لا يشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه. قال ثم قال إن هذه القبور مملوئة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم متفق عليه هذه الزيالة ليست في البخاري إن هذه القبور مملوئة ظلمة على أهلها ليست في البخاري قال ابن حجر وإنما لم يخرج البخاري هذه الزيادة لأنها مدرجة في هذا الإسناد فالحديث بهذا الصيغة ما حقه أن يقال متفق عليه واللفظ لمسلم واحتج بهذه الزيادة من رأى أنه لا يصلى على القبر فقال إن الصلاة على القبر من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصلى على القبر لأنه أخبر عن أمر غيبي فقال إن هذه القبور مملؤة ظلما على أهلها وإن الله عز وجل ينويرها لهم بصلاة عليهم في يصلي ولم يعلم الغيب كأنه قال هذا القوم مملؤ, مملؤ ظلم هذا وجه من استذل من العلماء بأن الصلاة على القبر لا تشرع وأجيب بأن سكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن الإنكار على من صلى معه على القبر أن ذلك جائز لغيره وليس من خصائصه فقد جاء ثم أتى القبر فصففنا خلفه وكبر عليه أربعا فلو كان من خصائصه لأنكر على ما كان خلفه صلى على القبر فذل على أن هذا الصلاة على القبر ليس من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام واستدل بحديث الباب على رد التفصيل بين من صلي عليه فلا يصلى على قبره وبين من لم يصلى عليه فإنه يصلى على قبره هذا الحديث يرد ذلك لأن الحديث وارد في من صلي عليه واضح؟ لأن هؤلاء هل أذنتموني؟ فصلوا عليه ودفنوا فالحديث وارد في من صلي عليه وعلى قول أن من دفن بعد أن يصلى عليه فإنه لا يصلى عليه من فصل فهذا الحديث فيه رد على من رأى التفصيل بين من صلي عليه ومن لم يصلى عليه وأما أمد الصلاة على القبر عند يقول بذلك الراجح من مسألة هنا مذهب الجمهور وهو أن الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة عليه جنازة مشروعة ولو رأى شخص صلى على القبر ولو رأى شخص صلى على الميت جنازة جماعة تأخروا فصلوا على قبره يجوز له أن يكرر الصلاة تبعا لهم واضح يعني هذا الحديث فيه دلالة على أن الإنسان يجوز له أن يصلي على القبر إن لم يصلي عليه جنازة وفيه دلالة على أن من أدرك جماعة قد فاتتهم الصلاة على الميت فصلوا على القبر يجوز له أن يلتحق بهم فيصلي عليه مرة أخرى لأن الصحابة صلوا عليه ثم جاءوا بقى. فصفوا خلف النبي وصلوا عليه مرة أخرى هذا واضح. يعني من كان صلى عليه في المسجد مثلا. وحكم الصلاة على الجنازة في المسجد ما حكمها؟ ها؟ مشروع ولا جائزة؟ لا نقول مشروع نقول جائزة. ولكن جاء في الحديث من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. معنى هذا الحديث؟ أي فلا شيع له زيادة لأجل المسجد. الصلاة في المسجد تضعف إلا صلاة الجنازة في المسجد لا تضعف صلاتها في المسجد وفي غير المسجد واحد. هذا معنى الحديث ليس نهي عن الصلاة في المسجد لأن النبي سصلى على سهل البيضاء في المسجد. وإن كان الأصل أن يصلي كان يصلي في المصلى في البقيع. من قال بجواز الصلاة على القبر وهو الراجح ما أمد جواز ذلك يعني من فاتته الصلاة على القبر إلى متى يبقى يصلي شخص توفي والده وكان غائبا ثم جاء بعد سنة هل يشعر يصلي أم لا بعد سنة قال ابن حجر فعند بعضهم إلى شهر وقيل ما لم يبلى الجسد وقيل يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته وهو الراجع عند الشافعية وقيل يجوز أبدا ما هو الراجع قال قيل فعند بعضه من الشهر وقيل ما لم يبلى الجسد والجسد في الغارب يبلى في البلاد الحارة كم مدة أربعة أشهر. وقيل يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته. يا لو شخص مات قبل ثلاثين سنة وعمر الشخص الآن ثلاثين سنة هل يشرع له ينصوء يصلي أم لا. ها لأنه لم يكن في وقت موته أهلا للصلاة. قال ويختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته. وهو الراجع عند الشافعية وقيل يجوز أبداً يعني يجوز أبداً تصلي على القبر والراجح. مذهب الشافعية. وقد اتفق العلماء على أنه لا يشرع لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم جنازة الآن. لا يشرع. فقول يجوز الصلاة أبداً. قول. ضعيف. أما بمن كان من أهل الصلاة عليه. هذا أولى والله تعالى. علي. قال ابن حجر. وفي الحديث فضل تنظيف المسجد. هذا واضح. لأن كانت تقوم المسجد. فارتفع شأنها عند الله وعند النبي عليه الصلاة والسلام. واهتم بها هذا الاهتمام. قال وفي الحديث فضل تنظيف المسجد. والسؤال عن الخادم والصديق إذا قال وفيه المكافأة بالدعاء من أين أخذ هذا إن هذه القبور مملؤة ظلما على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم والصلاة هنا دعاء جنازة صلاة الجنازة هي في العقيقة إنما هي دعاء فلما كانت تعمل بلا أجر كافأها بالدعاء لها بأن صلى عليها قال والترغيب في شهود جنائز أهل الخير والترغيب في شهود جنائز أهل الخير قال وندب الصلاة على الميت الحاضر عند قبره لمن لم يصلي عليه وندبو يعني استحباب الصلاة على الميت الحاضر عند قبله لمن لم يصلي عليه. والإعلام بالموت إن الإخبار بموت الإنسان وهذا واضح. لا الخصوصية ذكرت في الصلاة. قال وإن الله ينورها لهم بصلاة عليه. وهذا صلاة. إنه صلاة الجنازة لأنه ذهب وصلى دلون على قبرها. فلما ذكر أمرا غيبية قالوا. أن هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما أن الأمر الغيبي مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه من إعلام, من إعلام الغيب ولكن ينقض هذا. عذب إنكاره على من صلى خلفه من الصحابة وهم يجيبون عن هذا أيام يقول ما كان تبعا لا يتعلق به حكم ولكن الراجح هذا الأمر وهو أنه وقع ولم ينكر عليه الصلاة والسلام قال وعنه رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أخبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره رواه مصلب عنه وعن أبي هريضة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أخبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره هذا الحديث فيه منزلة الضعفاء والفقراء عند الله عز وجل ببر قسمهم وإجابة دعوتهم وإجابة دعائهم هذا الحديث فيه منزلة الضعفاء والفقراء عند الله فالله يبر قسمهم ويجيب دعائهم رب أشعث قال النووي رحمه الله الأشعث الملبد الشعر المغبر غير, غير متهون ولا مرجل يعني يبقى الإنسان كأنه في سفر مثلا وشعره مكشوف ويتعرض للغبرة ونحو ذلك ويبقى أيام طويلة لا يغتسل هذا حال شعري أشعث فالأشعث الملبت الشعر المغبر غير متهول ولا مرجل وهذا فيه دلالة على فقره كما أن قوله أغبر أي أغبر الثياف وهذا لشدة فقره فثيابه رثة وليس عنده ما يدهم به شعر ولا ما يرجله فهو فقير قال مدفوع بالأبواب قالنا ويرحمه الله أي قدر له عند الناس فهم يدفعونه عن أبوابهم ويطردونه عنهم احتقاراً له وقال القرطبي المدفوع بالأبواب أي عن الأبواب فلا يترك يقربها احتقالا له ويصح أن يكون معناه يدفع بسد الأبواب في وجهه كلما أراد دخول باب من الأبواب أو قضى حاجة من الحوائج يعني إما أن يدفع وإما إذا جاء أقلق قلبا في وجهه والنديجة واحدة يعني لا يمكن من الدخول ويطرد احتقارا له وتنزيلا لشأنه لو أقسم على الله لأبره قال النبي رحمه الله أي لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراماً له بإجابة سؤاله وصيانته من الحنث في يمين يعني مكانته عند الله عز وجل أن الله عز وجل يجيب قسمه وسؤاله فلو أقسم على ربه على وقوع شيء لوقع وليحنث في يميني بأن لا يقع ما حلف عليه إنما الله عز وجل يبر قسمه لو أقسم على الله لأبره قال لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراما له بإجابة سؤاله وصيانته من الحنث في يمينه قال وهذا لعظم منزلته عند الله تعالى وإن كان حقيرا عند الناس فلا تحتقر أحدا فربه احتقر أعلى بكثير من المحتقر فالشأن في ربعة الله للعبد ليس الميزان ميزان الناس فإياك أن تحتقر أحدا قال وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة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 ومساكينهم وذلك بأن يكون أكثر من يدخل الجنة من المسلمين فلمنزلتهم عند الله هم أكثر أهل الجنة يعني أكثر الناس إكراما في الآخرة قال أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فيه إثبات الجنة وفيه إثبات أن لها أبواء بل فيه إثبات أن لها باق والجنة ثمانية أبواء جاء في حديث عمران في الصحيحين اطلعت الجنة اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء والفقراء هنا بمعنى المساكين هنا قال قمت على باب الجنة ففيه أن الجنة موجودة مخلوقا وقال اطلعت في الجنة متى هذا؟ قال ابن حجر وظاهره أنه رأى ذلك ليلة الإصراء أو منامن وظاهره أنه رأى ذلك ليلة الإصراء أو منامن قال فإذا عامة من دخلها المساكين هذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب ودال على مكانتهم عن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص قال رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وروايه هذا الحديث من الصحابه يدل على رضاهم اخلاصه وتجردهم واتباعهم الحق هذا الحديث يحكيه سعد عن نفسه انه راى ان له فضلا على من دونها وهذا ممدوح ام مذموم ها مذنون. فحتى حاله. وكأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلتجرد الصحابة للحق أنهم يحكون كل شيء لهم وعليهم. لأن بعض الناس لا يحسن إلا أن يزين نفسه ولا يذكر نفسه إلا بالجميع ويرى أنه إن نبه على خطأ أو صححها له في معلومة أن هذا يحط من قدر هذا خطأ قال الشافع رحمه الله ينبغي للفقيه أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله وشكرا له العلم يريث الخشية والتواضع ليس الترفع على الناس وذلك أعلم الناس في العالمين من البشر من هو؟ نبينا عليه الصلاة والسلام أمره ربه بخفض الجناح لأتباعه للمؤمنين وخفض الجناح فيه تذل وتواضع وليل وانكساب فالإنسان كلما تعلم علي يتواضع أكثر لأن العلم ما كسر فلا يحتقر أحدا كان الثلاث يقولون لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلب كما هو عن المسعود رضي الله عنه وكان يشددون في هذا الأمر جدا فمن صفات العلم النافع أن يذل الإنسان به للناس وأن لا يترفع وإذا كان عنده علم ويعلم الناس يجعل نفسه كالطبيب والناس كالمرضى يرفق, يرفق بهم ويعلمهم ويحسن إليهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي ذاود إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فسعد رأى عنا له فضلاً على من دونه والنفس البشرية يقع فيها أمور والنبي عليه الصلاة والسلام بعث للناس ليعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فلابد من تسكية وتربية وتصفية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بطعفائكم فهم سبب جلب الرحمة والنصرة وعند البخار والنساء إنما تنصر هذه الأمة بضعفائها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم فصلاح الناس وإخلاصهم مع تذللهم هذه من أسباب نصر عز وجل للأمة قالوا أصحاب الجد محبوسون والجد من هم نعم أصحاب الغنى قال ابن حجر أي ممنوعون من دخول الجنة مع الفقراء من أجل المحاسبة على المال قال النووي رحمه الله ومعناه محبوسون للحساب ويسبقهم الفقراء بخمسمائة عام كما جاء في الحديث قليلاً كثير وهذا الحديث رواه الترمذي وابن حبان من حديث بهريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة عام وفي الصحيح الترغيب وهذا بالحقيقة ليس فيه ذنب للمال ولكن صاحب المال يحاسن قال صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم عقبة كأودة يعقبة صعبة لا ينجو منها إلا كل مخفف والحديث عند البزار من حديث أبي الدرداء بصحيح الترغيب وفي رواية عن أمي الدرداء قالت قلت له أي لأبي الدرداء ما لك لا تطلب ما يطلب فلان وفلا ما لك لا تطلب يطلب ممن من؟, من السلطان قال ما لك لا تطلب ما يطلب فلان وفلان قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من ورائكم عقبة كأودا لا يجوزها المثقلون فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح فالمال الصالح عند الرجل الصالح محمود وقال عليه الصلاة والسلام الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه من طيب وقال عليه الصلاة والسلام إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق فالمال مع البر والتقوى والصدق والكسب الطيب مع الانفاق خير عظيم وفضل من الله تعالى لابد فيه من البر ومن التقوى ومن الصدق ومن الكسب الطيب ومن الانفاق قال عليه الصلاة والسلام التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء رواه الترمذي وفي رواية ابن ماجة التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة وعند أحمد والترمذي قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعة نفر أولهم عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمة ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل يعني من رزقه مع المال العلم الذي يهدي لحسن التصرف في يتقي ربه ويصل فيه رحمة ويعلم لله فيه حق فهذا بأفضل المنازل في السير قال سفيان الثوري كان المال فيما مضى يكره وأما اليوم فهو ترس المؤمن ما هو الترس الدرع يحمي به نفسه من الشر وقال لأن أخلف عشرة درهم يحاسبني الله عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس ونظر إليه رجل وفي يده دنانير فقال يا أبا عبد الله تمسك هذه الدنانير يعني أنت بهذه المنزلة وهذا العلم تمسك هذه الدنانير فقال اسكت فلولاها لا تمندلنا الملوك أي جعلونا مناديل يتمسحون بنا كما يشاءون نفعا لهم لأجل المال وهذا فيه أن صاحب العلم يترفع عن دنيا الناس ويصن نفسه بتجارة ورحوها ومكسب طيب ولا يذل نفسه للناس لأن الحاجة تكسر العين وتكسر القلب وتؤدي إلى الافتدام فلولاها لتمندلنا الملوك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن أبي أقاص وإنك انتظر ورثتك أغنياء خيرا من انتظرهم عالة يتكففون الناس فنعم المال الصالح للرجل الصالح وذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أسألك الهدى والتقى والعفافة والغنى وكان يستعيذ من الفقر عليه الصلاة والسلام قال ولكن الكفاف طيب اللهم اجعل رزق آل محمد كفافاً والكفاف درجة بين الفقر وبين الغنى لأن الغالب الغنى إذا لم يكن معه علم وتقوى وحسن تصرف يطغى به الإنسان كما قال ربنا كلا إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى قال غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار أي قد أمر بهم قبل محاسبة هؤلاء قال ناوي رحمه الله معناه من استحق من أهل الغنى النار بكفره أو معاصيه يعني أهل النار أصحاب النار الذين هم أصحابها قال وقمت على باب النار فيه إذبات الباب للنار وهي سبعة أبواب كما قال ربنا لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصوب نعوذ بالله منها ومن حال أهلها وقال فإذا عامت من دخلها النساء وقمت على باب النار فإذا عامت من دخلها النساء وفي حديث عمران واطلعت في البخاري ومسلم واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء ولا حديث في هذا المعنى متعددة في أن أكثر أهل النار النساء قال ابن حجر قال القرطبي ويعني بالقرطبي هنا من هو صاحب صاحب التفسير وصاحب التذكرة بأحوال الموت وأمور الآخرة هو القرطبي الحفيد متوفى سنة ست ستمية هذا الكلام في التذكرة له هذا الكلام في التذكرة ولكن حكاه ابن حجر بالمعنى في التذكرة في المجلد الثاني صفحة ثمانمائة قال ابن حجر قال القرطبي إنما كان النساء أقل ساكل الجنة لما يغلب عليهن من الهواء والميل إلى عاجل زينة الدنيا والإعراض عن الآخرة لنقص عقلهن وسرعة خداعهن يقول إنما كان النساء أقل ساكن الجنة لما يغلب عليهن من الهوى والميل إلى عاجل زينة الدنيا والإعراض عن الآخرة لنقص عقلهن وسرعة خداعهن نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين والمسلمات لما يحب ويرضى تنبقي الوقت خمسة عشر عندنا حديث طويل وفيه فوائد كثيرة حديث جريج قصة لطيفة فيها فوائد عظيمة نؤخرة للدرس القادم نأخذ بعض الأسئلة سؤال هل قطرة العين تفطر الصائب الراجح من أقوى العلماء أن قطرة العين لا تفطر حتى ولو وجد طعمها في الحلق. هل يجوز مصادقة المرأة الأجنبية؟ وأظن القصد غير مسلمة. المصاحبة والمصادقة ما فيها بس ولكن انسان عليه أمرها. الأمر الأول عليه أن يدعوه للخير والدين والأمر الثاني أن لا يفعل أفعالا تشين دينه إنما في وشغيره إنما يحبب الناس إلى الله وإلى الدين بحسن خلقه معه ولكن لا يكون إنسان جلسأه الكفار في مداخله ومخارجه وولائمه ونحو ذلك فإن هذا سبب لرقة الدين كما نص عليه الذهب رحمه الله يقول يا شيخ أخت زوجي سافرت وزوجي لا يعلم بإذن من أبوها وإخوتها الباقي هل من الفقه أن أخبره أنها قالت لي ما السؤال على كل حال إذا كان الأب موجودا فالقول قوله والإذن إذنه لا دخل للإبن في ذلك. يقول تقول هذه أضنخة أليس في وجود المرأة السوداء التي تقم المسجد دليلا على جواز دخول حائض المسجد. ليس فيه تلالة. هل قم المسجد يكون على طول الوقت في كل وقت يكون أوقات. قد تغيب عنه ثم المرور مرور الحائل في المسجد مرورا لا بأس به هل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على قبر المرأة السوداء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره الصحيح الراجع لا لأن النبي عليه وسلم ينكر على من صلى خلفه على القبر إذا أردت بالالتحاق بجماعة قيمة بعد إقامة للصلاة ولكن المسافة تزيد على بعض الخطوات فهل يجد الالتحاق بهذه الجماعة؟ إذا كان الإنسان في صلاة جماعة في صلاة منفريضة وقيمة صلاة وكان هو يصلي فريضة ينويها نفلا مطلقا ثم يكملها إذا كان فريضا ثانيا مثلا أما إذا كان في أولها فيقطعها ويبدأ من جديد يبدأ من جديد ولا تحق ولكن لو وقع الأمر تكون الفتوى شيء آخر يقول تقول أو يقول وردت آيات وأحاديث كثيرة في حقوبة من يؤخر الصلاة عن وقتها فهل هذه خاصة برجال؟ تأخير الصلاة عن وقتها هو أن يؤخرها الإنسان حتى يخرج الوقت وهذا شامل للنساء والرجال كان رسول الله إذا دخل بيته ولم يجد ما يأكله إنه الصيام فأن هذا ينطبق على من أراد الصيام النافلة ويستحضر النية قبيل العصر إذا لم أكل شيئاً أو أفعل شيئاً من ابطلاط الصيام الحسية والمعنوية إذا كان الصوم تطوعاً مطلقاً ليس تطوعاً مقيداً يجوز الإنسان أن ينويه بشرط أن لا يكون قد أكل قبل ذلك وأجره من وقت نيته وأجره من وقت نيته. هل يجوز الصوم بأكثر من نية واحدة؟ التطوع ما في بس المسألة فيها كلام العلماء ولكن أمور التطوع إذا أشرك الإنسان صيام الاثنين وصيام أيام البيض إذا صادف الاثنين ما في بس يقول يا شيخ إذا دخلت المقبرة ورجعت البيت أن أقتصد من النجاسة فهل يعد دخول المقابر يجب عليه الاقتصاد؟ لا المقابر ليست نجيسة هذه أجبنا كالمدة يصلي على القبر هل الإعلام بوسائل التواصل الخاصة إذا كان متوفى في بلد آخر لا يستطيع حضور الجنازة إذا كان في غرض شرعي ما في بس يعني إذا لم يكن حضور الجنازة يمكنه يمكن أن يصل أرحام وقربنا للأزاء ما في بس هل يشرع السفر من أجل حضور جنازة أحد الأقارب؟ هل يشرع السفر للتعزية؟ يجوز. إذا كان الشخص يحز عليه كثيرا وله مكان عنده من أقاربه يجوز ذلك. ما حكم صلاة الغائب؟ صلاة الغائب فيها كلام العلماء كثير. أولا. إذا الشخص مات في بلد لم يصل عليه. فهذا تشرع في حقه صلاة الغائب. أما إذا صلي عليه. فالراجح أنها لا تشرع إلا إذا كان ذا مكانة وأمر الإمام بذلك مسألة فيها خلاف صاحب مكانه في الأمة مات ورأى ولي الأمر أن يصلى عليه إشادة منزلته ومكانته فإنها تصلى عليه أما معد ذلك فلم يثبت عن نبيسا ولا أصحابه أنهم كانوا يصلون على من يموت غائبا إلا النجاشي فإنه مات بأرض الكفر فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام يقول حكم صلاة الغائب على ممات ما خرج الدولة لا يشرع إذا كانوا يصلى عليه في بلد مسلمين لا يشرع صلاة الغائب على الراجع من أقوى القلماء رحمهم الله كم بقيت؟ خمس؟ ها؟ خمس دقائق؟ سلسة الله خيرا تسأل أشار نجيب على التسطائق سبحانك الله ومحمدك أشهد الله إلى هنا استغفروا فأتوبوا لكم